مَكَانُوا يَخَذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى <سؤال> أُمِّ مُوسَى أَنْ خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ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 وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولمّا توجّهت للقاء مدى نقول عسى ربي أن يهديني سواه السبيل ولمّا ورد ما مدى وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدِر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم الظل فقال فقال لما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 قال إنني أريد أن أنكحك إحدى بنتيها تين على أن تأجرني ثمان يحجج فإن أتممت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.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 İnnehum kânu qumun fasîqin. Qâl rabbı inni qâteltu minhum nefsam. Faḫafu ayy yqutuluni. Wa aĥiha rûnu wa afsâh minni lisanam.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 فَأَنْقِذْنِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ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 هؤلاء كي يؤتون أجرهن نروتين بما صبوا بما صبوا ويدرون بالحسانة السيئة ومما رزق لهم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 ما أتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وزينته وما عند الله خير وأبقى أثلا تعقلون فما وعده فَمَن وَعْدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 اَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرُ سُبْحَانَ اللَّهِ Sübhan Allah ve Teala anne yışırkun. Ve Rabbı kıyılmatı kın cıdorum ve ma yığlınun. Ve Rabbı kıyılmatı kın cıdorum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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رسوم دن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 وَبَتَغْفِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَمْسَنَ صِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوَقِيتُهُ عَلَى عِلْمِ الْعِنْدِ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ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 تِلْكَ الدَّارُ الآخرة نجعلها للذين لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأرض وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد